الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا مفنر وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة المستمعون فهذه الحلقة التاسعة والعربعون من برنامج أحكام من القرآن يتكلم فيها على قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شباعة ولا يؤخذ منها عدي ولا هم ينصرون في هاتين الآيتين يذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل وإسرائيل ويعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يذكرهم بيومته التي أنعم الله بها عليهم وما أكثر النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل ومن أهمها أنه فضلهم على العالمين أي على عالم زمانهم ليس على العالمين إلى يوم قيامه لأن هذه الأمة أفضل الأمم وأكرمها على الله عز وجل كما قال تعالى كنتم خير أمة من الناس ثم يؤمنهم الله عز وجل أن يقتقوا ذلك اليوم الذي لا تجد فيه نفسنا نفس شيئا فلا أحد يهدي غيره بل لكل من منهم وإلّا إن شاء من يعميه، ولا يقبل من النص شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، أي فدية. بل كل إنسان مغفور بعمله، لا ينصر، ولا يقبل منه شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل. في من هذه الآيات الكريم من هاتين الآيتين، أولا بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل حيث ذكرهم بهذه النعمة وذكر نعمته وهي مفهد مضاف فيشمل جميع النعم التي أمام الله بها عليهم ومفائدها أنه ينبغي لكل داعية أن يذكر المدعو بنعم الله، لأن التذكر بنعم الله يستلزم أن يقوم المدعو بتقاعد المنعم لأن ذلك هو حيطة الشكر. ومن فوائد الآية أن الله فضل بني إسرائيل على غيرهم من العالمين، ولكن هذا خاص. في زمانهم كان أسلقنا آنفاً فأن هذه الأمة فهي أفضل من بني إسرائيل ومن فوائدها هاتين الآية العين التذكير اليوم القيامة الذي لا تبدي فيه نفس عن نفس شيئاً ومن فوائد وجوب تقوى هذا اليوم وذلك باكتخاذ الوقاية من عذابه ولا وقاية من عذابه ومقيامه إلا بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه لأن هذا هو الذي يقي من عذاب الله عز وجل وهذا المعنى الذي ذكره التقوى هو ما ونقيد فيها ومن فوائد هاتين وآتين أنه لا تقبل الشفاعة من النفوس لذلك اليوم وهذا عام أريد به الخاص ولذلك لأن الذين لا تقبل منهم الشفاعة هم الذين لا تضيهم الله عز وجل وأما من فطاهم الله فإن, فإن الله تعالى يقبل منهم الشفاعة لمن يستحق الشفاعة والشفاعة لا تكون إلا بشرطين الشرط الأول أن يأذن الله فيها والشرط الثاني أن يكون راضيا عن من وعمن وعن عليه كما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بعينه وقال تعالى يا يما إذ لا تنظروا الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورغي له قولا وقال تعالى ولا أشفعون إلا لما أفضر ومن فوائد هاتين عائتين أنه لا عدل يؤخر عن الإنسان في ذلك اليوم لخلاف المضايق في الدنيا كأن الإنسان قد يدفع عدلا عنه أي شخصا يعدله بنفسه وينجو في هذا المعادل لكن في يوم القيامة لا يمكن. كذلك من فوائد هاتين الآياتين أنها أن من لا تقضل من الشفاعة ولا أخير من عدم لا ينشر أيضا فلا يتماثر المجرمون في ذلك اليوم لأن الأمر كله لله ومن فوائد هاتين الآياتين الكثير العام لكل أحد في أحوال هذا اليوم العظيم الذي لا بد أن يصير إليه كل حد فعليه أن يستعد له وأن يتأهب له بالأعمال الصالحة المقتد بها الله عز وجل ثم قال الله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسونونكم سوء عذاب ولد حين أبناء أقوم يستحيون نساء أقوم في ذلك بلاء مقبض عظيم. وإذا غرق نادكم الضح فأنجناكم أغرقنا ألف العون وأمتن تمنعون. ابن سيناكم الخطاب لبني إسرائيل وآلف العون هم أتباع الذين يتولون ويتوجهون بتوجيهات. قالوا فرعون كانوا يسمون بني إسرائيل سوء العذاب تستعبدونهم يذبحون ابنائهم ويستحلون نسائهم أي يقتلونهم وهذه سياسة الجور والظلم فهم يذبحون الابناء لالا ينشأوا ويقاوموا على فضل ودي أجل أن يقل النسل في بني إسرائيل ولعجل أن يكون أدلة أمام آل في العون لأن النساء مهما كل فإنهم في مقام الظل أمام العدو، وفي ذلك بناء من ربكم عظيم أي اختبار عظيم لكم هل فاصبرون على ما حصل عليكم من الأذاء وهل شكرتم لما أنجاكم الله من هذا البلاء ثم يذكرهم الله تعالى بنعمة أخرى وهي أن الله فرق بهم الضحر فأنجاهم وأغرق على فرعون وذلك حينما خرج فرعون بجنوبه تابعا لموسى وقيمه ليقضي عليهم فأكبروهم مشتقون فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إننا مدركون قال كلا إن ما يا رب سيهديه فأوحين إليه أن يرد عصاك البحر فضرفه وانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فدخل موسى وقومه في هذا الطريق وعلى أيمانهم وشمائلهم كتل الماء كالجبال ولما نجوا دخل العون وقومه فأمر الله البحر فانتبق عليهم فغرقوا عن أخرهم ولهذا قال وغلقنا آلة العون وأنتم تنظرون فكان في هذا المكان على ذنب الإسرائيل إحداهما أن الله عنجاهم والثاني من الله أغلق أبيهم وإلى حلقة قادمة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على مدين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.